الله رب العالمين والعاقبة من المتقين ولا عديانه إلا على الظالمين فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والأخير وأشهد أن مهمة عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم في أحسان إله ومده أما بعد أيهم سمعين الكرام فهذه الحلقة وكذلك يتكلم فيها لما نسمى الله تعالى أن يجعله صوابا على قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما إذا الله قالوا بمنا اتبعوا ما عزينا عليه آبائنا أو لو كان آبائه لا يأكلوا شيئا ولا يحتبوا وإذا قيل لهم أو لهؤلاء له المتبعين لأهوائهم المعتدين لكبرائه من الآباء أو غيره قالوا بل نتبعنا ألفنا عليه آبائنا بل هنا للإضراب الإضطالة أي بل لا نتبعنا ما ألفنا عليه آبائنا ألفنا أن وجدنا عليه آبائنا والتين منا مناه وجدوا تقوله تعالى والى سيد حل مسد اي وجدابي انذا قال لم تر سبح تعالى ردم عليهم او لو كان ادائهم لا شيء ولا يحتجون اي اتبعون ادائهم لَا كان لا يأتون شيئا لا يفهمونه ولا يفهمونه ليس إليون ولا يعرفونه هم يعرفون أشياء وهم أبكياء لكن ليس عندهم يطون يحترون بها إلى ما يفعله ويتركون بها ما يذبهم وله لقد لا يعرفون شيئا ولا يحترون لأنهم عندهم أبكياء علم وفهم لا تللوس عندهم عقل وهناك فرق بين العقل وبين الذكاء العقل يحمي صاحبه على حسن التصرف، وأما الذكاء فقد يحمل صاحبه على حسن التصرف، مثل ما قلنا بالعقل، وقد يحمله على الطيش وعدم حسن التصرف يجعل منه مصوباً بعقل. في هذه الآيات الكريم أن فائد أن هؤلاء المخالفين لغرس المعالجون بقوله إذا كرهن تبو ما أنزل الله خارب لما تبو معذنا عليه أباهم ومن فائد الآيات الكريم وأحكامها أنه يجب اتباع ما أنزل الله فيما صلى الله عليه وظيم أرسل الله إلي، أما من صلى الله عليه فمذن قولي تعالى وأقوم الصلاة وأتنزّكها، وإما ما عرفت الله إليه فترقوني تعالى يا علينا اللَّينَ أن أعطيه الله أعطي الرسول وهذا يدلنا على أنما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مطاع، كالذي أمر الرّبي، ومن من يذكر في السّبّاش. فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمين فأحال الله عز وجل إذا أهل الذكر يكون لا نعلم لأن العالم مليار أدلا يعلمه إذا ما أزل الله على رسوله ولكن يجب عليه في هذا الحال أن يسأل أهل الذكر أو أهل العلم ومن فائدها أن نازل من عند الله لقيله اتبعوا ما الله ومن فائدها وأحكامها إثبات علم الله عز وجل لأن الشيء إذا نزل منه كان دلينا على علمه فهذا آمين إثبات الله هو قول أهل السنة وجماعة حين قالوا إن الله تعالى عليم بذاته عليم بصفاته ومن فائد هذه الأرض الكريمة. من المبني على الجهل وطلام. جمعت تعالى جمع هؤلاء الذين قالوا بأن كله وما سينا عليه أباعنا. ومن فائد الآفة الكلمة من البيعة تأثير. فإذا شاء فإذا عاش الإنسان في بيعة صالحة كان ذلك من أسباب الصلاح. والعكس بالعكس ويرى ان يودي هذا فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل من يودي يميل على السفره فاداه يهوي يهودانه او أي او انكسانه ويرى فائده هذه الافكار الاولى توجيه من التبع أباءه هذا غير هدى وعقل يقوله تعالى أي لو كان آبائه لا يأكل شيء ولا يحتدم ومن فائدها أيضا معه هؤلاء لأنه لا يقول له يقوله لا يأكل شيئا وشيئا نترى في الساق النهي ولا يحتدم يقال قائل العقل ضد جنون وإذا انتفى العقل صار جنون والمشين غير مكلف فكيف يكون توضيح؟ فأجابه أن العقل عقلان على الأول العقل الذي هو شرط التكليف في هذا رد والعقل الذي رده السبه هو عقل رشد أي أن يكون الإنسان رشيدا ولهذا إن وجدنا شخصا عاقلا من حيث التكريف أي ليس بمجموع لكن لا يحصي التصرف هم هذا فيه ولما نقول من غير عاقل أي العقل الذي يحمله على الرشد فما العقل الذي يحمله على الرشد فإنه يسمى ذكاء ولا يسمى عقل ولهذا يجب أن يفرق بين العقل والذكاء أو نقول العقل أعلى العقل الذي هو الذي هو التكليف وهذا عدل وجميل العقل الذي هو شرط الحسن التصرف وهذا رده السفح وهو المراد هنا في قوله سعال أولو كان آباؤهم لا أقل شيئا ولا يحددون ومن طوائد هذه الآية الكريمة وحكامها أنه ربنا يستدل بها على أن الأجدار سمين آباؤهم وهذا كثير وحكامها كله وفي القرآن أن الآباء تطلع في ورابدها الأجداد والآباء والأبناء ويتبرع على ذلك المصادف الضربي وهو أنه النظامات الميت وتلك جدا من تبقى به وإخوانا فإن ما له يجده من قبل أبيه وليس لإخوانه شيء، وذلك لأن جده من قبل أبيه من منزلة أبي، فهو أب حقيقي، والأب لا يرزن على الإخوة شيئا، وهذا آن وقيد أن جد من قبل الأب يحتج يحتج الإخوة مطلقا، والقيد الراجع. لقد اختاره كثير من أهل ومنهم شيخ الإسلام ابن رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر البساد رحمه الله وإلا هنا ينتهي كلامنا على هذه الآية الكريمة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.